فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض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 الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذالك من علم إنهم إلا يخرصون أم أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إن وجدنا ما أبنا على أمتي وإن علم آثارهم مهتدون.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 ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبُيوتِهم أبواباً وسروراً عليها يتكئون وزخرفاً وإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيه ضله شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل و يحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاء.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 وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وسأل من أرسلنا من قبلك من الرسل أجعلنا من دون الرحمن آلها أجعلنا من دون الرحمن آلها تين يعبدون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 الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون الا المتقين الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب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 بلاء ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوض ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله